أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحط عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عدل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود فالأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشوره كل له اواب وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب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 وَهَدِينَا إِلَى سَبَائِشِ رَاطِبٍ إِنَّهَا ذَا أَخِيلَهُ تَسْعُو وَتَسْعُونَ نَعْجَتَ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَقْفِلْ مِيْهَا فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّكَ كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم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 يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وَوَهَبْنَا لداود سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الجياد فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم أناب.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 والشياطين كل بناء وغواش وآخرين مقرنين في الأشفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أرقض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 وَخُذْ بِيَدِكَ ضَرْبًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصه ذكرى الدار وانهم عند نال من المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وان للمتقين لحسن ماب جنات عدن مفتحة لهم الْأَبْوَابُ متكئين فيها يدعون فيها بِفَاكِهَةٍ كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب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 هَٰذَا فَأَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَٰذَا فَأَوجُم مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ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 قال فبعزتك لا أؤمن أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لا جهنم منك و من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من اجر وما أنا من المتكلفين إنه هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين